فَلَمَّا رَأَوْهُ زَلْفَةَ الْتِي أَتُوجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُنَّ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَ لِيَاللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أُوْرَحِنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ لِنَعْدَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا بي وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فَتَتَبَصِّرُ وَيَبَصِّرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَكْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَن سَلِي لِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُقِعْ الْكَذِبِينَ وَالْجُنُوْنَ وَتُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُ وَلَا تُقِعْ كُلَّ حَلَاتٍ مَهِينٍ هَمْزِ مَشَّ نَن نَعْلِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمُ تُتْلَى بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمُ أَنْ كَانَ دَامِياً وَغَلِيمُ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ